سَلَماً مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً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 وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلمون إنهم مغرقون فإذا استويت أنت وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلْ فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين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 أَيَعْدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابَ وَعِظَامًا أَنْكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَا تَهَيْهَا تَلِمَا تُعَدُّونَ إِنْهِيَاءٌ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ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 لا تنصرون قد كانت آياتي تثلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم ياتي اباءهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جنن بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون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 فلا أنسب بينهم يومئذ ولا يتساءدون فمن ثقُلت موازينه فأولئك هم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ خَاسِرُونَ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ